استمع وأعد ثم اكتب الحروف المنقطة ابتداءا من النقطة الحمراء ط ت ذ ذ أي غ ف fi, qa, ku, ki, qa, ku, ki.